بسم الله الرحمن الرحيم. يا قادم بالثقة في عينك الحسن. فكم يفولكم طلص. صبرت عام. ومني قرب عودتكم نفسي. فهل يدنو لكم سر قل هل لطيبكم؟ فخض الرعامي. والله أكرمنا إتجاءنا إتجاء إتجاء الخصب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن غد للناس وذينه. في رمضان. انزل القرآن والكتب السماوات. في رمضان. الشفاعة بالصيام <مترجم> والقرآن. في رمضان. التراويح والتهجيم. في رمضان. التوبة وتكفير الذنوب. في رمضان. تصدف الشياطين. في رمضان. تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان. في رمضان. الجود والإحسان والعتق من النيران. في رمضان. الصبر والشكر والدعاء. في رمضان. مضاعفة الحسنات وليلة القدر في رمضان. الجهاد والانتصار. فكيف لا يفرح المؤمن؟ في شهر هذا بعض ما فيه. كيف لا نفرح؟ وفيه تنزل الرحمة والغفاة يا ويحنا يا ويحنا يا, ويحنا. يا, يا ويحنا. ويحنا ما أغطل ويحنا ما أغطل ويحنا ما أجهل يا لأي ويحنا لأي شيء خلق. هل أل الجنة أمل الله. يا غيوم الغفل عن القلوب تقشاش يا شموس التقوى والإيمان اطناع يا, يا صحايف أعمال الصالحين أبتك. يا القلوب الصائمين أبتك. يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركاك ويا عيون المتهجدين لا تفجع ويا ذنوبك تائبين لا ترتيب يا ارض الهواء ويا سماء النفوس اقلع يا خواطر العارفين ارتع يا همم المحبين بغير الله لا تقنا لا تقنا لا تقنع, لا تقنع. لا. لا تقنعي لا تيأسي لا تقنط وكوني غريب بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغربا للغربا عثمان حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله رضي الله, رضي الله عنه قتلوه وقد كان صائم والمصحف بين والدموع بين على لحيته وخدامه حبيب محمد ووزير صدق، ورابع خير من وطئ التراب أبو الدردار كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة تقول عنه مزوج لم كله له حاجة في الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر لله تكرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصالح يا, يا رب, الله. يا رب يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك يا للأجب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك يا للأجب وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأثرعك يا رب يقول اللهم لا تحرمنا خير ما عندك في أسوأ ما عندنا دعوه, دعوه, دعوه, دعوه لا تلوموه دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه دعوه, دعوه. لا تلوه لا تلوه دعوه فقد علم الذي لم تعلمو علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه الجنة وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان فقيا وما نتنسل إلا بعمر ربك له ما بين أيديك وما خلفه وما بين ذلك وما كان ربك لسيح جاب دعاه لما دعاه وقام بأمره وضعته بنفس ذاك من فطن همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم وأقبل رمضان للشيخ خالد خالد خالد كنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام نرقب شهر الصوم ونتحره ثم ماذا عام كامل بأيامه ولياليه قد قوض خيامه وطوابساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام ثترا وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظره إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة واعلم أن من أعظم نعم الله عليك أمد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم فكم غيب الموت من صاحب ووار الثرى من حبيب تذكر من صام معنا العام الماضي وصل العيد ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت اجعل لك من هذا الحديث نصي قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك ففراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه الحاكم احرص رعاك الله أن تكون من خيار الناس كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله إلهي ثكلت خواطر أنست بغيرك عدمت قلبا يحب سواك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 قال ابن رجل هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمان قال معلاء ابن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان قال بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلم مني رمضان متقبلا فمرحى بشهر طيب مبارك كريم في رمضان أنزل القرآن والكتب السماوية في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن في رمضان التراويح والتهجد في رمضان، التوبة وتكفير الذنوب في رمضان، تصفد الشياطين في رمضان، تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان في رمضان، الجود والإحسان والعدق من النيران في رمضان، الصبر والشكر والدعاء في رمضان، مضاعفة الحسنات وليلة القدر في رمضان، الجهاد والانتصار. فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الأعماق سكناه فكيف أنسى ومن في الناس ينساه ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محة الأيام ذكراه قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي فتا في عشق معناه في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب بالآذان أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحلو به اللقيا وأنقصرت ساعاتها أحيا لها وأحلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحا فما أجل وما أجل محياه ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه من كل ذي خشية لله ذي ولعن بالخير تعرفه دوما بسيماه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال ابن عثيمين رحمه الله الحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح ولكن كما قال الله تعالى لعلكم تتقون وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور هو كل قول محرم وقوله والعمل به أي بالزور أي كل فعل محرم وقوله والجهل أي العدوان على الناس وعدم الحلم فالمطلوب منك ومنك ومني تحقيق تقوى الله جل في علاه تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة والآخرة عند ربك للمتقين وإليك بعضا من أخبارهم قال البخاري ما اغتبت مسلما منذ احتلمت وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مرؤتي ما شرفته وقال لمحمد بن الواسع لما لا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا وقرأ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه وحج مسروف فما نام إلا ساجدا وقال أحدهم ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله وقال أبو سليمان الداراني كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب هذا حالهم فكيف حالي وحالك لبسنا الجديد وأكننا الثري ونسينا الوعيد وأمننا الأمل البعيد رحمك يا رب لماذا تريد الحياة لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علاه إذا لم تمدح في السحر إذا لم تزاحم بالركب في خلق الذكر إذا لم تصم الهواجر وتخفي الصدقة هل العيش إلا هذا؟ هل العيش والسعادة إلا هذا؟ إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بدأ غريبا وسيعود غريبا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار السلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين أهله من سمع عن صيامهم وقيامهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح فتعالوا أحبتي ننظر في بعض سور الغرباء في رمضان الغرباء مع الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما مات عمر حتى سرد الصيام أما أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان قال أبو نعيم عنه حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها هجمة قالت كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليلة إلا هجعة من أوله رضي الله عنه قتلوه وقد كان صائما والمصحف بين يديه والدموع على لحيته وخديه حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ الترابة أما أبو طلحة الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبو طلحة في الجيش خير من ألف رجل عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر أما حكيم الأمة وسيد القراء أبو الدرداء فقد قال كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة تقول عنه زوجه لم تكن له حاجة في الدنيا يقوم الليلة ويصوم النهار ما يفطر لله درهم. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادل أما من خبر الإمام القدوة المتعبد المتهجد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم العبد عبد الله قال عنه نافع كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر وعن سعيد بن جابر قال لما احتضر ابن عمر قال ما آسى على شيء من الدنيا يعني ما أحزن على شيء من الدنيا إلا على ثلاث ضمئ الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج وإليك المزيد عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم فغزونا فسلمنا وغنمنا حتى ذكر ذلك ثلاث مرات قال ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة فقال عليك بالصوم عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال فكان أبو أمامه لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما في نصائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه رضي الله عنه أما مسروق ابن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروق وبالضمان موثوق ولعباد الله معشوق قال عنه الشعبي غشيته يوما يعني زرته يوما غشيت مسروقة في يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة وكان لا يعصى ابنته شيئا لا يخالف ابنته من محبته إياها قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب قال ما أردت يا بنيه قالت الرفق قال يا بنيه إني طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال الله عنهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسطهم ربهم شرابا طهور إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إصبرتم على طاعته سعيكم مشكورا ان صبرتم على نفسي سعيكم مشكورا ان على الاذى في سببي وهذا خبر الاخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون تجرد من التلال وشمر للجهاد وقدم العتاد للميعاد العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قائلا لله بكاء من خشية الله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 رأيت كأنك في الجنة فقال ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك قال سلمة بن سعيد رؤيا العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة فمكث ثلاثا لا ترقى له دمع ولا يكتحل بنوم ولا يتذوق طعاما فأتاه الحسن فقال إي أخي أتقتل نفسك أم بشرت بالجنة فازداد بكاؤه فلم يفارقه حتى أمس وكان صائما فطعم شيئا قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كضي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في السبور من بعد الذكر أن الأرض يرثثا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الكذاف فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه بنفس ذاك من فطن اللبيب تذوق مطعما لم تطعموه وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنسل إلا بأمر ربك له ما بين أيدي وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سمياً لله ذرهم كم علت بهم هممهم وأي كلام يترجم فعلهم ولكي من أخبار النساء عن عبد الرحمن بن قاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وعن عروة إن عائشة كانت تسرد الصوم وقال القاسم كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم الفطر بعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا فقالت قريدة أنت صائمة فهل تعتي لنا منها من لحما فقالت لا تعنفيني لو كنت أذكرتيني مفعلت إنها الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المبرأة من العيوب رضي الله عنها وأرضاها أما القوامة الصوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب وارفة الصحيفة الجامعة للكتاب. فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فدخل عليها خالاها قدامه وعثمان ابن مضعون فبكت وقال والله ما طلقني عن شبع والله ما طلقني عن شبع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجلببت قال فقال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة طاجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة أي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل أي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل لحفصة رضي الله عنها وأرضاها وأنعم بها من عباده. كانت سببا لرجوع أم المؤمنين حفصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجة في الجنة قال نافع ما حفصة حتى ما تفطر وإليك مزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال ما بالشام ولا بالعراق أفضل من رحلة العابدة مولاة معاوية دخل عليها نفر من القراء تكلموها لترفق بنفسها فقالت مالي لي وللرفق بها فإنما هي أيام مبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدرك قدم والله يا إخوتا لا أصلياً ما أقلتني جواره، ولا له أيام حياتي، ولا أبكياً له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر فيه؟ ولقد قامت رحمها الله حتى خضرت، وصامت حتى سود، وبكت حتى فقدت بصرها، وكانت تقول علمي بنفسي قرح فؤادي وقد قلبي، والله لو أن الله لم يخلقني ولم أك شيئا مذكورا كانت رحمها الله تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين في سبيل الله قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال عنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرب الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال أنواع الصائم أخي أخيه من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة ومن صام عن الربا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدة وعبادة ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رضا ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم ثقة ومن صام عن الغيبة والبهتان وافطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشي ومن صام عن المنكر والأغيار فافطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم سعيد ومن صام عن الرياء والانفقاس وافطر على التواضع والاخلاص فهو صائم سالم ومن صام عن خلاف النفس والهوى وافطر على الشكر والرضا فهو صائم غانم ومن صام عن تبيح أفعاله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 يا قادما بالتطا في عينك الحب طال اشتياقي فكم يفو لكم قلب صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي فهل يدنو لكم سرب قل هل لطيفكم فخذ الرعامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا القصب ففيكم يرتقي الأبرار منزلة والخاملون كسالة زرعهم جذب قالوا الصوم لذة المحرومين وقالوا الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلي وقالوا رمضان شهر الحرية عما سوى الله وفي الحرية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحرية وقالوا رمضان شهر القوة فليس الشديد بالسرعة إن مشهديه الذي يملك نفسه عند الغضب وقالوا الصوم صبر وطاعة ونظام أترون أمة من الأمم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها إلى الانهيار أترون جيشا يتحلى بهذه الأخلاق القوية ثم يجد نفسه على عفبة الحزيمة فلا تنسى وأنت تصوم رمضان أن الله يريد أن يجعلك بالصيام مثال القوي الأمين فحذار حذار أن ينسلخ عنك رمضان وأنت الضعيف الخائم أحبتي لا يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام ومع تلاوة القرآن لا يتسع المقام لذكر أخبار الغرباء مع التضرع والدعاء والبدل والعطاء ولن يتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجهاد في رمضان ولكن حسبنا ما سمعنا وذكرنا من أخبارهم واللبيب بالإشعارة يفهم. لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد هكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان فما هو حالنا اسمع شيئا من أخبارنا في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساء موظفين وطلابا عن حالهم وعن أوقاتهم في رمضان فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء فقائل يقول أقضي الليلة أما شاشة التلفاز أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي وقائل أقضي الوقت تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة المباريات المقامة في الدوري الرمضاني وقائل على موائد البلوت والورقة في المجالس وعلى الأرصفة وقائل أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق تارة وفي الأسواق تارة أما أهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهار النتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إنذار وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب وآخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميات وفي لقاءات مع بعض أئمة المساجد تحدث بعضهم مستبشرين بزيادة المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعة وعبر آخرون عن حزنهم لحال المتخادلين حتى في رمضان قال آخر إنهم يزدادون في صلاة الفجر حتى يمتلئ المسجد ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر فقد قلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا وفي الأسواق اسمع الأخبار من رجال الهيئات أما في المقاهي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 أما النساء فسهرات نسائية وانشغال في إعداد أصناف الحلويات والمشروبات أمهات يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعذون إلا في هذه الأوقات أما الأسواق والتجمعات فحدث فلا حرج فأين العبادة والجد والاجتهاد؟ يقول أحدهم أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر فالنوم عبادة وآخر يقول يوقظني والدي عند الإفطار وفي بعض الأحيان لا أفطر إلا قبيل العشاء ومع أحد الزبائن في أحد المقاهي كانت هذه الأسئلة السريعة منذ متى وأنت هنا؟ قال من الساعة الثانية عشرة إلى متى تجلس؟ قال إلى وقت السحور هل أنت موظف؟ قال نعم موظف حكومي ألا تتأخر عن دوامك؟ قال أتأخر قليلا ثم أكمل النوم في المكتب هذا هو رمضان اليوم. عند كثير من الفئات فيا غربة الصائمين ويا حسرة المفرطين نداء أخير ويحنا ما أغرنا ويحنا ما أغفلنا ويحنا ما أجفلنا ويحنا لأي شيء خلقنا أللجنة أم للنار يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب الصائمين اخشعي يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي ويا عيون المتهجدين لا تهجعي ويا ذنوب التائبين لا ترجعي يا أرض الهواء ابلعي ماءكي ويا سماء النفوس أقلعي يا خواطر العارفين ارتعي يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي قدمت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام فما منكم إلا من دعي يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين، فطوبى لمن أجاب، فطوبى لمن أجاب فطوبى لمن أجاب فأصاب وويل لمن طرد عن الباب ألا يكفيك قوله الصوم لي وأنا أجسبه رباه عفوك إني للنور مددت يدايا أبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا وحفنة من وعاء غرفه من دمايا ولا لغيرك دوى يا رب يوم الندايا إليك أنت صباحي مصفدا في مسايا فاسكب ضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا والشط لا ماء فيهي يطفي اللظى في حشايا رحمك يا ربي هذا إثمي وفادي تقايا وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجير جايا غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا يا يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأثر عنك اللهم لا تحذمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً يا الجلال والإكرام اجعلنا فيه من أهل ليلة القدر ومن من نال فيه عظيم الثواب والأجر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين